ولو أني كل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به What? قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوه وخير مما يجمعون قل فَجَنَّتُكُمْ مِنْ حَرَمٍ وَحَلَالٍ لَنْ تَنَالُوا اللَّهُ لَكُمْ أَمْ مَا لَمْ اللَّهُ What, well, man?